عليهم ولا الضالين آمين ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلام ربك ما تكذبان ذوات أفنان فبأي آل ربك تكذبان فيهما إنان تجريان فبأي آل ربك تكذبان فيهما من فأكيت زوجان فبأي آلاء ربك ما تكذبان متكئين على فرش بطائنا من استبرق وجن الجنة فبأي آلاء ربك مات كالذبان فيهم ناقص رات الطرف لم يقمثهن إنس قبلهم ولا جان كذبان كأنهن اللياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي ربك ما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آل يربك فبأي تكذبان مدها فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عيناا للنظافه فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهه ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان بحور مقصورات فبأي آل ربكما تكذبان لم يط مثلن إنس قبلهم ولا جاء لكين على رفرف خضر وعبقرن حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الله الله الله أكبر الله, أكبر الله, أكبر الله, أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم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 فكذبوها فعطوها فدم دم عليهم ربهم فدم دم عليهم ربهم ولا يخاف عقباها الله